أَوَلَمْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُرِنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يَأْتُونَ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ آتَاهُ ثَمَنًا مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَن أَوَلُّ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 قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يقولون افتراه قُلْ إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه شفى به شهيدا بيني وبينكم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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغفِرُ قَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِّي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ قَضَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ لَنَا وَإِيَّاكَ آمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأملغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا 117. ومستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب أليم 118. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَل قَدمَكََّهُم فيِي مَائِ مَكَ النَّكُم فيِي وَجَعللنا لَم سَمع وَأَدَ صَارَ وَأَفدًا فَمَا أَوْنَ عَنْهُم سَمْعهُم وَلَا أَدَ صَُم وَلَا أَفِدَةُم مِن شَيْ إِذْكَاموا يَجحَدونَ بآياتاتِ الل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 وَمَا ذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال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 بَلَى وَلَكِنْ فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ